أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل فضل زيارة مسجد قباء تعدل عمره بصلاة الفريضة أو النافله جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على الذهاب لمسجد قباء والصلاة فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وهذا يتناول الفرض والنفل. فمن تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه النافلة أو صلى فيه بعض الفروض التي يدركها، فإنه يفوز بهذا الأجر. العظيم الذي ذكره نبينا صلوات الله والسلام عليه نعم أحسن الله عليكم يقول ما صحة حديث المحافظة على أربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعين صلاة لا تفوتوا صلاة اي في هذا المسجد كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار او كما جاء في هذا معناه الحديث وحديث بين اهل العلم انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح عنه فاربعين صلاة يصليها في هذا المسجد لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذي ينبغي على الحاج والزائر ان يكثر من الصلاة في هذا المسجد وأن يحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فيحرص على أداء الصلوات فيه ويحرص أيضا على الجلوس في هذا المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط وأن يشغل نفسه بالتحركات إلى أماكن ومواضع لا ي... لم يدل دليل على مشروعية الذهاب إليها وقصدها بالزيارة فعليه بهذا الواضح البين هذا المسجد المبارك الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم صلى يقول هل يجوز أداء العمره والحج على شخص متوفى باجره إذا كان أخذ الاجره من أجل الحج ليس مراده المال والاجره فهذا لا بأس به إذا أخذ مالا ليحج عن غيره فهذا لا بأس به ولا سيما إذا قصد بذلك أمورا منها الإحسان لذلك الشخص الذي حج عنه وايضا الاحسان الى نفسه بالوقوف في المشاعر ومشاركه الحجيج في تلك الاماكن الطيبه عجزت نفقه ان يبلغ تلك الأماكن فحج عن غيره حتى يبلغها ويشارك الناس في تلك الأماكن العظيمه فهذا لا باس به ويؤجر على ذلك اما اذا كان غايته المال و قصده المال وليس قصد الحج فليس له أن يفعل ذلك نعم أحسن الله عليكم يقول كيف الجمع بين قوله تعالى على لسان مريم يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية والحديث الذي مر معنا لا يتمنين أحدكم الموت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر هذه الآية الكريمة وذكر هذا الاستشكال وأجاب عنه رحمه الله تعالى بجواب مسدد فماذا قال في شرح الحديث نعم قال رحمه الله تعالى واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله تعالى عنها يا ليتني مت قبل هذا كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أكمل قال وفي هذا نظر فإن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الموت وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة والله أعلم يوسف لما قال توفني مسلما ليس في هذا تمني الموت وإنما فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الموت على الإسلام أي الثبات على الإسلام إلى الممات قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقول مريم يا ليتني ميت قبل هذا حمله بعض أهل العلم على معنى السؤال الموت وتمنيه لا لضر أصابها وإنما لاتقاء الفتنة والسلامة من الفتنة فبعض اهل العلم حملوا ما جاء عنها على ذلك المعنى نعم أحسن الله عليكم يسأل عن شجرة الرضوان التي تمت تحتها البيعة هل هي موجودة الآن؟ ليست موجودة وإنما قطعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أمر بقطعها لأن الناس أصبحوا يختلفون إليها ويقصدونها والاختلاف إلى الآثار آثار الأنبياء مما جاء النهي عنه فخشي عليهم رضي الله عنه أرضاه من الفتنة فأمر بقطعها فهي لا وجود لها نعم أحسن الله ليكم يقول هل ثبت فضل في زيارة مسجد القبلتين لم يثبت في زيارته شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في غيره من المساجد الأخرى ففي المدينة إنما ثبت الفضل فقط في مسجدين هذا المسجد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء وقد مر معنا ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في فضل الصلاة فيه نعم أحسن الله عليكم يسأل عن حديث السفر قطعة من العذاب نعم هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن السفر يلقى فيه المسافر المصاعب والشدائد والالام وفرقة الأهل والأولاد وغير ذلك فهذا المعنى موجود في السفر لكن المؤمن بصلته بالله وتوكله على الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته تتيسر له أموره كلها والتيسير بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نساله جل في علاه أن يسر أمورنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا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 ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم امنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين